غير اطا الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يعملون الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الذين لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرة Jad'au l'insan bishar dhu'aahu bil-khayir Wokana l'insan u'ajula Wajajalna al-layla Kertabtabu fadlaan minn-Rabbikum عَدَدَ عدد السنين والحisab وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه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 فَإِنَّمَا يَضِلُّ الَّذِينَ عَنْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا